لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمُ أَجْرَهُمْ وَيَجْزِيَهُمُ الذي بِأَحْسَنِ الَّذِي كانوا